ل و س و ل ن ا ل ق ر آ ن ا ل ح م د ل ل ه あっ。いい Thank you. you、mm -hmm.